يَسْرِقُ فَقَد سَرَقَ أَخُ لَهُ مِنْ قَبْلُ قَالَ يَسْرِقُ فَقَد سَرَقَ أَخُ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْوَى يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يبدها لهم فأسر قَال انتم شَر من كانوا والله اعلم بما تصفون قَال انتم شَر من كانوا والله اعلم بما تصفون